يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مغضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة